Ashiq, unadulterated, the pure, the الامن لبني نجسي دموح حقيقي حسنا غنيك البوش البوش اجعل في دارك نبينا اقمر اقمر غنار ار وقوم من in